إذا لذهبَ كُّ إلَهِم بِماَا خَلَقَ وَلا على بعْضُهمم على ب بعض. سُبحَان الله عمَّا يَصِفون عاالِمِ اللهبِ والشهادةِ فَتَعَ عََّا يُشكُون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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْشَوْهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ